في هذا اللقاء العلمي على مائدة النحو وقد وصلنا معكم إلى الدرس التاسع زلنا مع معاني حروف الجر وطبعا بعد أن تكلمنا في الدروس السابقة على معاني من ومعاني عن ومعاني على ومعاني في واليوم ننتقل معكم إلى معاني ربّة إلى معاني ربّة أولاً ما هو إعراب ربّة ما هو إعراب ربّة الجواب ربّة نقول في إعرابها حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح لا بد من هذا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح هذا هو الإعراب الراجح فتقول حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح لماذا قلنا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد وأضفنا لها على الصحيح لماذا؟ هل قلنا هكذا كيف ما اتفق؟ هل قلنا هكذا على الصحيح جزافا؟ لا إنما قلنا هذا لنبين لكم أن الكوفيين قالوا إن رب اسم إن رب اسم وليس حرفا فلذلك قلنا على الصحيح لماذا قلنا على الصحيح؟ لأن الصحيح عند جمهور النحاة أن رب حرف وليس تسمع فلذلك نقول في اعرابها حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح زيد هذا على الصحيح وقلنا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد لا بد من هذا لا بد من هذا ولذلك يقال لماذا قلنا في اعراب ربه حرف جر حرف جر قلنا في إعراب ربا حرف جر لماذا؟ لأنها تجر معاني الأفعال وتوصلها إلى الأسماء لأنها تجر معاني الأفعال وتوصلها إلى ماذا؟ إلى الأسماء وسترون بالمثال بل حروف الجر كلها تجر معاني الأفعال فتقول مثلا مررت بمحمد فهذه الباء باء حرف جر لماذا قلنا حرف جر لأنه يجر معاني الأفعال ويوصلها إلى الأسماء فمعنى المرور من أين اخذ من الفعل من الفعل فإذن أنت تجر معاني الأفعال لتوصلها لماذا إلى الأسماء فلذلك قلنا حرف جر هل هناك توجيه آخر في تسميتها حرف جر يعني هذه الحروف التي تسمى حرف, حرف جر يعني ما هي الحكمة من تسميتها من حروف الجر أولا قلنا أنها تجر معاني الأفعال وتوصلها إلى الإسماء هذا قول أول القول الثاني نقول لأنه يعمل الجر لأنه يعمل الجر الذي هو أحد أنواع الإعراض لأنه يعمل الجر الذي هو احد انواع الاعراب وانواع الاعراب كما سياتي ان شاء الله في باب الاعراب اربعه عند قول المصنف واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم وخفض هذا هو الشيء فاذا سميت بحروف الجر لانها تجر معاني الافعال وتوصلها الى الاسماء هذا اول ثانيا سميت حروف الجر لماذا؟ لأنها تعمل الجر الذي هو أحد أنواع الاعراب ولذلك قيل لها حروف الجر كما قيل لها حروف الخفض على عبارة الكوفيين وحروف الجر على عبارة البصريين طيب هذا الحرف بالذات ربا لا نقول فيه حرف جر فقط ولا نقول في حرف تقليل فقط نقول في حرف تقليل شبيه وجر شبي بالزائد لماذا زبن الشبي بالزائد لماذا لنصل الى شيء ما هو الذي الشيء الذي نصل اليه لأن الشبي بالزائد هل له تعلق لا تعلق له فلذلك قلنا شبيه بالزائد لنفرق بين الحرف الجر الاصلي وبين الزائد وبين الشبيه بالزائد فالزائد والشبيه بالزائد لا تعلق له إن الذي يتعلق من هو الحرف الاصلي الحرف الاصلي يعني من الى عن على في رب الكاف هذه كلها ايش تتعلق لابد ان يكون هناك فعل او ما يقوم مقام الفعل تتعلق به هذه الحروف اما الزائد والشبيه بالزائد لا تعلق له لهذا السبب قلنا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد شبيه بالزائد فإذا سئلت لماذا قلنا شبيه بالزائد الجواب نقول لأن حروف الجر لا تعلق لها إذا كانت زائدة أو شبيهه بالزائد أو شبيه بالزائد لكن إذا كانت أصلية لا بد لها من ماذا لا بد لها من متعلق تتعلق به السؤال لماذا حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به لماذا الجواب لان حروف الجر لان حروف الجر تاتي لمجرد الربط تاتي لمجرد الربط بين الفعل والاسم لانها لا تستقل بذاتها ولا يظهر معناها الا في غيرها كما سبق ان بينا في تعريف الحرف اذا لا بد لها من متعلق تتعلق به لماذا؟ لأنها لا تستقل بذاتها ولهذا قيل وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزلها وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل يعني أن حروف الجر لا بد لها من متعلق تتعلق به إما أن يكون فعلا وإما أن يكون شبيه بالفعل اسم فاعل، اسم فعول، صفة مشبهة أمثلة مبالغة، المصدر هذه كلها تتعلق بهاش؟ حروف الجر حروف الجر، الفعل والشبيه بالفعل فإذا لا بد لها من متعلق فإذا قلت مثلا مررت بزيد، إذن الباء جرم جر هنا يتعلق بماذا بالفعل بالفعل مرة فإذا لا بد من ماذا من معرفة أن الحروف حروف الجر إما أن يكون زائدا وإما أن يكون شبيها بالزائد فلا تعلق لها وأما إذا كان إش إذا كان أصليا فله تعلق ولذلك السؤال هل كل حروف الجر هل كل حروف حروف هل كل حروف الجر تتعلق ام هناك حروف لا تعلق لها الجواب هناك من الحروف من لا تعلق لها من لا تعلق لها وهي الزائد الحروف الزائده والشبيهه بالزائد الحرف الزائد والشبيه بالزائد لا تعلق له مثلا الكاف هكا كاف من قولنا هاكر هذه الكاف تتعلق؟ لا لا تعلق لها غلامك هذه الكاف حرف تتعلق؟ لا تعلق لها فالكاف وربا ونولا إنها حرف وخلا على حرفيتها لأنها تكون فعلا وتكون اسما وتكون حرفا وتكون حرفا طيب على خلا عفوا خلى ليس على خلا لعل هذه لابد لها من ماذا هل لها متعلق ولا تعلق لها لا تعلق لها لا تعلق لها اذا كل حروف الجر لابد لها من متعلق تتعلق به فعلا كان او شبيها بالفعل والفعل ان يكون تاما وهل إذا كان الفعل ناقصا تتعلق به خلاف بين العلماء من العلماء من قال تتعلق حتى بالفعل الناقص مفهوم هذا؟ طيب ما هي هذه الحروف التي لا تعلق لها؟ قلنا خلا لعل لولا ربا الكاف وما أشبه ذلك من الحروف فلذلك قال القائل علق سوى الكافي ورب لولا علق سوى الكافي ورب لولا وزائد يعني حروف زائد حرف زائد علق سوى الكافي ورب لولا وزائد وكخلا لعل حتى لعل على القول بحرفيتها لا تعلق لها اذا قلنا بانها حرف زائد او شبيه الزائد بماذا تتعلق البيت الاول يبين لك الحروف التي لا تعلق لها قال علق سوى الكافي ورب لولا وكه وزائد وكخل لعل هذا بيت الاول ثم قال بمشبه الفعل والفعل ولو يكون زائدا وقوم قد ابى بمشبه الفعل والفعل ولو يكون زائدا وقوم قد أبوا يعني هناك من امتنع فقالوا بأن الفعل إذا كان ناقصا لا تتعلق به الحروف لأنه نفسه يحتاج انه ناقص لا يكتفي بالمرفوع يحتاج إلى المنصوب هو يسمى خبر فلهذا قالوا علق سوى ورب لولا وزائد وكخلا لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا فما ذلك ذان البيتان فما لان البيتان طيب طيب هما بيتان وانا اعلم ان كثير من الشباب الا من رحم الله همتهم مسكومة ومريضة وميتة فكلما ازدادت الابيات الشعرية كلما قارحت قريحته فاذا ماذا نفعل هل هناك بيت مفرد معبر جمع هذه الحروف التي لا تعلق لها الجواب نعم هناك بيت مفرد جمع فيه بعضهم هذه الحروف التي لا تعلق لها بيت واحد بيت واحد حيث قال لعل ولولا ثم ربا وزائد لعل ولولا ثم ربا وزائد لعل على القول بأنها حرف لولا حرف ربا حرف خلاف الكوفيين حيث جعلوا اسما وزائد حرف زائد وكاف ومستثنا وكاف ومستثنا خاله خلاه حشاو عدا اذا قلنا بانها حف اغنت عن تعلقي ويمكن ان تقول لعل ولولا ثم ربا وزائدين وكاف ومستثنا اغنت عن تعلقي بيت واحد واضح ان شاء الله ما في ما في مدى اشكال يفهم عثمان ايه ايه هو البيت لعل ولولا ثم ربا وزائد وكاف ومستثنا اغنت عن تعلقي اغنت عن تعلقي او قل عل ولولا ثم ربا وزائد وزائد بالضمتين وكاف منقوص وكاف ومستثنا اغنت عن تعلقي في اشكال هذا البيت طيب ما في اشكال اذا نرجع الى ربا ربا هل لها تعلق أم لا تعلق لها الجواب رب لا تعلق لها الجواب رب لا تعلق لها ولذلك قلنا حرف جر حرف تقليل وجر شبيه بالزائد شبيه بالزائد على الصحيح طيب من يعطني مثالا منكم تقول رب كريم لقيته وهذا يجسه في القاف وجهان تقول لقيته ولقيته بكسر القاف وفتحه رب رجل كريم لقيته من يعلم لكم هذا المثال رب ماذا تقول في اعرابها رب حرف يش حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح وعندما تقول على الصحيح استحضر على أن الكوفيين قالوا يش قالوا بأنها اسم قالوا باسميتها رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد رجل رجل مجرور بالكسره الظاهره في اخره العامل فيه الجر رب رب طيب هل نقول هنا رب رجل جر مجرور وجر مجرور لا بد له من متعلق الجواب لا لا تقول هنا بان حروف الجر لا بد لها من متعلق وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعلي حيث تنزل بل تقولون لا تعلق له لماذا للقاعده المعروفه ان الحرف الجار اذا كان زائدا او شبيها بالزائد فلا تعلق له لا متعلق له لا تعلق له ومتى يكون له تعلق اذا كان اصليا إذا كان الحرف أصليا فانا ذاك يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق إلى تعلق لأنه جاء به لربط لمجرد الربط فقط لا تستقل الحرف بذاتها ودائما أقول هذا طيب لماذا قلنا إذا كان الحرف أصليا فلا بد له من متعلق يتعلق به وإلا فلا لماذا قلنا هذا لأن الأصليا لماذا؟ افهموا لي هذا جيدا لماذا؟ قلنا بأن الحرف إذا كان أصليا لا بد من المتعلق يتعلق به وإلا فلا معنى وإلا فلا إذا لم يكن اصليا كان ش... زائدا أو شبيا بالزائد هل يتعلق؟ لا تعلق له لماذا؟ ما الفرق بين الأصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ هل هناك فرق؟ هل هناك معنى زائدا؟ الجواب نعم، لأن الأصلية هو الذي يفيد معنى في الكلام، لان الأصلية هو الذي يفيد معنى في الكلام. أما الزائد فلا يفيد معنى في الكلام، ولذلك يمكن أن نحذفه ونستغني عنه. يمكن أن نحذفه ونستغني عنه. فلذلك الذي يفيد معنى في الكلام ما هو؟ الحرف الاصلي وهو الذي يحتاج إلى ما يتعلق به وهل يمكن أن نستغني عنه كما استغنينا عن الزائد والشبيه بالزائد الجواب لا يمكن الجواب لا يمكن طيب ما معنى كون الجار أو الجار المجرور أو الجار وحده لأن العلماء اختلفوا من الذي يتعلق الجار؟ حرف الجر او حرف المجرور او هما معا هذا خلاف بين العلماء يعني كون الجار وحده ام هما معا الذي يتعلق بالعامل اختلف العلماء والصحيح ان يقال الجار والمجرور هما معا هذا هو لكن انا اذكر هذا لتعلم ان هناك من قال الحرف وحده هو الذي يتعلق يعني حرف الجر وهناك من قال الاسم المجرور وحده هو الذي يتعلق وهناك من قال هما معا وهذا هو القول الراجح يعني الجر المجرور من يتعلق طيب ما معنى كوني الجار والمجرور يتعلق بالعاني ما معنى؟, معنى انه مرتبط به من حيث وصول معناه اليه هذا معنى افهموا هذا جيدا معنى انه مرتبط به جر المجرور مرتبط بالفعل من حيث وصول من حيث وصوله معناه اليه هذا معناه يتعلق بالعامل يتعلق بالعامل معنى انه مرتبط به من حيث وصوله معناه اليه طيب لان الجرم مجرور لا يستقل بذاته ولذلك يحتاج الى الفعل يرتبط به ل لوصول معناه اليه ليوصل معناه اليه هذا معنى طيب انا اسالكم سؤال عندنا المتعلق وعندنا المتعلق جر ومجرور وعندنا أيضاً العامل وما اشبه الفاعل الفعل يعني بالاختصار عندنا المتعلق بكسر اللام المشدده والمتعلق بفتح اللام المشدده ايهما المتعلق وايهما المتعلق اذ لابد ان تفهموا متى نقول هذا متعلق ومتى نقول هذا متعلق ايهما الجواب المتعارف عند النحات ان المعمول المعمول يعني جرم جرم المعمول كيف هو متعلق ولا متعلق متعلق المعمول متعلق بكسر الله والعامل طبعا وما اشبه العامل ماذا يقال له متعلق بفتح اللام المشددة بفتح اللام المشددة طبعاً نحن قلنا هذا واستحضره دائماً هذا في الحرف الجري الاصلي أما الزائد الشبيه الزائد فلا تعلق له فاذا المتعلق ما, هي؟ ما هو ما هو المتعلق عندما نسمع المتعلق هو المعمول وما هو المتعلق هو العامل هو العامل. العامل وما؟ أشبهه. ما مشباو أشبهه. اسم فاعل اسم فحول المصدر هذه كلها هي الصحة ماذا التعلق بها التعلق بها الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع جرم متعلق بماذا جرم جمل لا بد له متعلق بالمفيد مفيد اسم فاعل لاحظتم فاذا الجرم جمل لا بد له من ماذا من متعلق فأنتم كيف؟ فلذلك لا بد أن نقول الجرى المجرى لا بد له من متعلق يتعلق به طيب سؤالي كيف يقدر المتعلق؟ المتعلق ما هو إذن؟ المتعلق ما هو عثمان؟ المتعلق العامل, العامل. كيف يقدر المتعلق؟ هل يقدر عثمان أم يقدر فعلان؟ هل نقدره اسماً أم نقدره فعلاً؟ الجواب قدره البصريون اسماً وقدره الكوفيون فعلا يعني مثلاً عندي الطلبة عندي الطلبة في البيت أو الطلبة في البيت قالوا في البيت لا نقول لا نقدره فعلا بل نقدره إيش؟ اسما الطلبه كائنون وثابتون ومستقرون ها يعني قدروا إيش؟ قدروا اسما هذا من البصريون البصريون يعني مثلا حتى الكوفيون ماذا قالوا قالوا لا يقدروا فعلا استقر الطلبة في البيت ثبت الطلبة في البيت فيقدرونه ماذا؟ يقدرونه فعلا والبصريون ماذا يقدرونه؟ طيب أنا أسألكم إذن البصريون قدروا اسم والكوفيون قدروا فعلا وما هو القول الراجح؟ قول البصريين أم قول الكوفيين ما هو القول الراجح لديكم أنتو البصريون البصريون أم الكوفيون لماذا؟ انت تقول الكوفي تقول الكوفيون لكن ما لي الكوفيون قالوا يقدروا فعلا والبصريون قالوا يقدروا اسما لا حتى الاصفيح اصل الجواب قول الكوفيين هو الراجح يقدروا فعلا قول الكوفيين هو الراجح يقدروا فعلا لكن لماذا يقدروا فعلا ولا يقدروا اسما ما هو السبب وما هي العله عندنا سببان او عندنا علتان اجعلهما سببين او علتين عندنا سببان قالوا يقدر فعلا لسببين اثنين ما هو السبب الاول السبب الاول ان الاصل في العمل للافعال ولا للاسماء الاصل في العمل للأفعال ولا للأسماء؟ طبعاً للأفعال الفعل هو الذي يرفع الفعل هو الذي يرفع هو اذا كان متعديا هو الذي ينصب فاذا السبب الاول اننا قلنا الافضل ان يقدر فعلا لان الاصل في العمل لمن للافعال للفعل ولذلك قدم الفعل قدم قول الكوفيين هذا السبب الاول السبب الثاني قالوا لماذا قلنا فعلًا؟ قالوا السبب الثاني لكثرة التصريح بالفعل، لكثرة التصريح بالفعل، فلذلك يصرخون بالفعل أكثر مما يصرخون بماذا؟ يصرخون بالفعل أكثر مما يصرخون بالاسم، ولهذا قالوا لكثرة التصريح بالفعل. إذن هما السببان. أنا الآن أسألكم. الكوفيون قالوا يقدر فعلا والبصريون قالوا يقدر اسما وما هو القول الراجح قول الكوفيين, الكوفيين يقدر فعلا لماذا لسببين اثنين السبب الاول ما هو لكو لكون الفعل لكون العمل لمن للفعل والسبب الثاني ما هو لماذا لكثره التصريح بالفعل بخلاف الاسم بخلاف الاسم طيب اذا كان يقدر فعلا وهل يقدروا عاما ام خاصا اذا كان يقدر فعلا هل يقدر عاما مثلا اراد ان يكون بسم الله افعل اراد ان يكتب بسم الله افعل هذا فعل لما هو فعل فعل بسم الله اعمل اراد ان ينام بسم الله اع يعني اعمل كذلك يعني يقدره عام اراد أن يشتغل بسم الله أعمل ويجعل الفعل عاما يعني على حسب ماذا؟ على حسب ما أراد ولكنه يعممه يعني عند النوم يقول بسم الله أستريح عند الجلوس يقول بسم الله أستريح عند الانتجاة بسم الله أستريح يقدره عاما وعند العمل أي عمل؟ أي عمل كان؟ يقول بسم الله أعمل إذا هنا كيف قدروا عاملوا إلا خاصة طيب الخاص ما هو الخاص؟ أنا أبيّن لكم لتعرفوا يعني بالتقريب والتسعيد الفرق بين العام والخاص والخاص مثلاً تريد أن تأكل بسم الله أكل تريد أن تكتب بسم الله أكتب تريد أن تقرأ بسم الله أقرأ تريد أن تنام بسم الله أنام إذن هذا عام ولا خاص خاص طيب سؤال أنا إذا كان يقدر فعلا وهل يقدر عاما أم خاصا الجواب يقدر خاصا لا عاما يقدر خاصا لا عاما طيب قد يسألك يعني طالب ويقول لك لماذا يقدر فعلا خاصا لا عاما لماذا ما هو الجواب فهمنا على أنه يقدر فعلا على أن لا وفهمنا أنه يقدر خاصاً لا عاماً لكن لماذا خصصت أن يكون خاصاً؟ عرفنا أن حجة الكوفيين أقوى للسببين السابقين وعرفنا أيضاً أن الفعل أفضل لكن ما هي حجه كون الفعل أن يكون خاصاً لا عاماً؟ هل لكم حجة؟ قال نعم يقدر خاصا لرعاية المقام لرعاية المقام لأن, لأن كل شارع في شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ الله كما يقولون لأن كل شارع في شيء يضمر ماذا يضمر؟ يضمر في قلبه ما كانت التسمية مبدأ الله ركزوا معي في هذا هو سهل جدا في الحقيقة هذا التعريف او هذا التعليل واضح وسهل جدا اذا قيل لك لماذا يقدر خاصا ولا يقدر عاما فتقول له لرعايه المقام كيف لرعايه المقام لان كل شارع في شيء كل شيء في شارع في شيء يضمر في نفسه ماذا يضمر ما كانت التسميه مبدا له يريد ان يقرا ماذا يضمر القراءه يريد ان ياكل ماذا يضمر الاكل يريد ان يكتب ماذا يضمر الكتابه يريد ان ينام ماذا يضمر النوم فاذا ما كان يضمر ما كانت التسميه مبدا لا مبدأً لا إيش هو ماذا يريد ان يبدا ماذا يريد ان يبدا ان يبدا الأكل. الاكل بسم الله اكل اقدر الفعل ايش من مادتي ما اراد ان يفعل مبدا الاسميه ما كانت تسميته مبدا الا اراد ان يكتب بسم الله اكتب اراد ان ينام بسم الله انام بسم الله انام سمي الله وانا بسم الله انام طيب اراد ان يقرا بسم الله اقرا اراد ان يشرب بسم الله اشرب اراد مثلا ان يصلي بسم الله اصلي وهكذا أن يضمر ما كان مبدأً ان يضمر ما كان ماذا؟ ما كانت التسميه مبدأً له. أن يضمر ما كانت التسميه مبدأً له. فالقارئ يضمر أقرأ، والآكل يضمر آكل، وهو فعل خاص لفعل عام. فعل خاص. والقارئ يضمر أقرأ، وهو فعل خاص لعام. فعل خاص. والكاتب يضمر أكتب، وهو فعل خاص لعام. والمدرس يضمر ماذا؟ ودرس فعل خاص كل عام فعل خاص وهكذا ودواليكم كما يقول ابن مالك وليقاس ملم يقال وليقاس ملم يقال أي حاجة تريد أن تفعلها يعني تضمرها ما كانت التسمية مبدا الله إذن واضح إن شاء الله ما في إشكال أي حاجة فهمنا هذا الآن إذن يقدر فعلا خاصا لا عاما طيب مقدما أم مؤخرا هذا الفعل الذي نقدره نقدره مقدما أم مؤخرا صفا. يعني مثلا أردت أن تكتب هل تقدر الفعل اولا أم مؤخرا أن يكون مقدما أم مؤخرا هل تقول أكتب بسم الله كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعي فإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني لا نقول كما يفعل ابن حزم يقول يعني إذا قرأت القرآن عندما تفرغ من قراءة القرآن آم ذاك استعذ بالله لأن الآية هكذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله عندما تفرغ من القراءة فاستعذ بالله فهمتمش؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل عندما عند كل قيام الى تحتاج الى ان تتوضا لا يعني اذا اردتم قيام إلى الصلاة او اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون او اذا قمتم الى الصلاه وانتم نائمون ها او اذا قرات القران اذا اردتم قراءه القران فاستعن بالله ويمكن ان يكون توجيه الامام لحزم رحمه الله تعالى صحيحا يعني اذا قرات القران فاستعن بالله من الرياء فاستعذ بالله حتى لا تصيبك يصيبك إيش؟ الرياء ها العجب والتكبر والكحره والفخفخه فلذلك قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله الشاهد عندنا هل الفعل يقدر مقدما ام مؤخرا ماذا ماذا ترى الجواب يقدر مؤخرا لا مقدما يقدر مؤخرا لا طيب قد يقول طالب لماذا يقدر مؤخرا هل هناك سبب لماذا يقدر مؤخرا لماذا لا يقدر مثلا مقدرا إذن بين هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين قل هل عندكم العلم فتخرجوا لنا قل نعم يقدر مؤخرا وذلك لسببين اثنين وذلك لسببين اثنين السبب الأول يقدر مؤخرا ليفيد الحصر السبب الأول يقدر مؤخرا ليفيد الحصر بسم الله أقرأ يعني حصرت فعلك في, في القراءه يعني لا يعني أنك تقرأ وتنام وتلعب لا أقرأ تريد أن تشرب بسم الله أشرب تشرب ولا يمكن أن تشرب وتأكل شيء من هذا القبيل بسم الله أنام ولا يمكن أن تنام وتقرأ فإذا قلنا لماذا للحصر يقدر مؤخرا يفيد الحصر عندنا قاعدة يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر تقديم المعمول يفيد الحصر وكان يقول احد مشايخنا وهو طرقي عبد الله الصديق الغماري قال الراجح نيو قال وهذا قال به بعض البلاغيين طبعا قال الراجح نيو قال تقديم المعمول يفيد العموم يفيد العموم ولكن القاعده التي تلقتها الامه بالقبول واشتهرت وهي مسلمه انهم يقولون تقديم المعمول يفيد الحصر ركزوا معي ربنا عز وجل يقول انتم سبع عشره مرة تقولون اياك نعبد واياك نستعين هذا إذا, اذا كنتم تصلون الفرائض فقط اياك نعبد واياك نستعين فاياك مفعول مقدم لمن لنعبد وياك الثاني ينفعو المقدم لمن؟ لنستعين فإذا كيف يكون؟ إياك نعبد وإياك نستعين فيكون أش؟ نعم الصوت انقطع؟ قطع الصوت؟ السلام عليكم؟ متى انقطع الصوت؟ السلام عليكم؟ السلام عليكم؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الان تسمعون تسمعون الان تسمعون الان طيب متى متى انقطع الصوت متى انقطع الصوت تسمعون إذن طيب طيب طيب خير إن شاء الله قلنا هل يقدر مقدما أم مؤخرا قلنا يقدر مؤخرا لا مقدما قلنا لماذا يقدر مؤخرا لا مقدما لسببين اثنين السبب الأول لماذا يقدر مؤخرا ليفيد الحصر القاعدة تقول تقديم المعمول يفيد إيش يفيد الحصر وبعضهم قال تقديم المعمول يفيد ماذا يفيد العموم ركزوا معي ربنا عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين لماذا قدم المعمول هنا أي معمول هنا المفعول به المفعول به إياك أين خصك لأنه يفيد الحصر حصرنا العبادة لمن لله إياك نعبد وإياك نستعين لاستعانه فيما لا يقدر عليه إلا الله لا فيما يقدر عليه البشر هذا يمكن أن تستعين ببشر وعانوا عليه قوم آخرون وباب التعاون مفتوح وتعاون على البر والتقوى والله في عون العبد إلى غير ذلك فالمهم الشاهد يفيد ماذا يفيد الحص ربنا عز وجل يقول يا أيها المدثر الذي تدثر بثيابه قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قدم هنا ايش ماذا قدم قدم المعمول اي معمول هنا الجرو المجروع اي اصبر لربك معنى انه يعني انك اذا فعلت هذا ستتعرض للتعذيب والتنكيل والسجن والطعن في عرضك والطعن في ماء والاخذ يعني اتلاف مالك اتلاف رباب اعضائك فاصبر ولربك فاصبر فهذا لماذا قدمونا المعمول لأنه يفيد الحصر يفيد الحصر لا يمكن أن تكون فعل على النهج نهج النبوي إلا إذا صبرت فلذلك يقولون تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ يفيد الحصر هذا السبب الأول السبب الثاني يقدر مؤخرا للرد على المشركين المشركون الذين كانوا يبداون باسماء الالهه يبداون باسماء الالهه وطبعا الى الان وحتى البعض يبدا باسم فلان وباسم علان وباسم إيه؟ ويترك اسم الله عز وجل فكانوا يبداون باسم هبل بسم الله ها بسم لت فلذلك نقول الان يقدر فعلا لا خاصا لا عاما مؤخرا لا مقدمه مؤخرا لا مقدمه انا احب عندما تقولون بان المتعلق لا بد ان يكون ماذا فعلا وتستحضرون ان البصريين قالوا اسم ولماذا فعل ولا يكون اسما لا بد ان تستحضروا السببين اثنين السبب الاول ما هو لأن العصف العمل لمن <تصفيق> للفعل السبب الثاني ما هو <تصفيق> لكثرة <تصفيق> التصريح <تصفيق> به ثم أيضا تستحضرون لماذا كان مؤخرا لماذا كان خاصا ولم يكن عاما لعاية ماذا المقام وأيضا لشيء آخر ما هو لأن كل شارع في لأن كل شارع شيء في شيء لابد أن تستحضروا هذا يضمر ما كان مبدأً التسمية مبدأً له لا. لا بد أن يضمر هذا كذلك عندما تقول خاصاً خاصاً لماذا؟ لسببين عندما تقول أيضاً مؤخراً لسببين إذن استحضروا هذا استحضروا هذا مفهوم هذا؟ إذن والصحيح يقال يقدر فعلاً خاصاً مؤخراً خاصاً مؤخراً مفهوم هذا؟ ولهذا قال جرم جور لا بد له من المتعلق. نرجع الآن إلى ربا إذا فأينا هذا وهذا سهل جدا نرجع إلى ربا ربا هناك من يقول ربا والعلماء قالوا إن لربا ثمان لغات أي نعم. ربا لها ثمان لغات طبعا نحن نترك الحديث على عن هذه اللغات إلى الدورة الثانية ونقتصف في هذه المرحلة على لغة واحدة وهي أشهرها إذا سئلت كم هي توجد من ضم لكن أنا أعرضت عنها اختصارا في المرحلة الثانية إن شاء الله ذكرت لكم أشهرها ذكرت لكم أشهرها عفوا ذكرت لكم أشهرها وهي ربا خذوا هذه فقط فإذا سئلت ما هي أشهر لغات ربا ما هي أشهر لغات ربا؟ قل الجواب أشهر لغات ربا بضم الراء وفتح الباء المشددة أشهر لغاتها أن تكون بضم الراء وفتح الباء المشددة وهناك لغات أخرى لا تهمنا السؤال اخر هل ربا اسم أم حرف؟ هل ربا اسم أم حرف؟ الجواب هي حرف على مذهب البصريين وهو الراجح وذهب الكوفيون إلى, أنه س... إلى أنها اسم وقول البصريين أصح فماذا؟ ركزوا معي جيد فهم؟ طيب خلاص إذن فعينا الآن ربا وأنها حرف وليست اسما وأن أشهر لغاتها أن تكون بالضم وبتشديد الباء المفتوح ثم الآن ما هي معاني ربا؟ ما هي معاني ربا؟ الجواب لرب معاني كثيرا وأهمها ماذا أهمها ماذا التقليل والتكثير التقليل والتكثير وهذان القسمان شدوا ايديكما عليهما ولذلك يقول النحات عندما يسألون عن معاني رب ماذا يقولون رب من معاني ربّة التقليل ابدأ بهذا المعنى من معاني ربّة التقليل وهل هذا على الإطلاق عندما نقول من معاني ربّة التقليل هل هذا على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ من القواعد التي يحفظها طالب النحو وطالب العلم بسفعان قواعد لها ارتباط بمعاني ربّة يقولون التقليل بالنسبه لرب كثير والتكثير بالنسبه لرب ايضا قليل هذا هو التقليل بالنسبه لرب كثير يعني مثلا تقول رب رب عالم مجاهد رايته يعني ترى علماء كثر لكن ان تراه مجاهدا مقبلا لا مدبرا قليل فهنا ربا لماذا ربا لماذا للتقليل للتقليل فلذلك قالوا التقليل بالنسبه لربا كثير يعني ان تكون للتقليل هذا كثير وان تكون للتكثير هذا قليل هذا معنى فهمتم هذا في اشكال عثمان التقليل لربا كيف يكون كثير ولا قليل كثير كثير التكثير لربا كيف يكون قليل ولا كثير قليل ولذلك تاتي للتقليل وهو كثير تاتي للتكثير وهو قليل, قليل. ما معنى قولهم تاتي للتقليل وهو كثير ان التقليل في الاصلي ان يكون في ربما يكون كثير ولا قليل التقليل ان يكون كثيرا من يذكر منكم مثال فهمتم هذا ولا لا تقول رب رجل كريم لقيته رب رجل كريم لقيته ماذا نقول في إعراب هذا المثال الجواب رب رجل كريم لقيته رب ماذا قلنا سابقا حرف إيش حرف تقليل وماذا أخر وجر شبيه بالزائد على الصحيح على الصحيح. ولاحظونا قلنا ماذا قلنا حرف قليل ولا حرف كثير؟ حرف قليل. طيب لماذا قلنا حرف تقليل ولم نقل حرف كثير؟ لماذا قلنا حرف تقليل ولم نقل حرف كثير؟ لأن هذا الكثير فيها. لأن هذا الكثير فيها ثم حتى في المثال انظروا المثال رب رجل كريم لأن البخلاء كلا ولا كثر. لأن البخلاء كثيرون والكرماء قليلون فلو قلت رب بخيل لقيته لكان رب حرف إيش ماذا تقولون في رب حرف تكثير وجر شبيه بالزائد على الصحيح مفهوم هذا رب قلنا حرف تقليلا وجر شبيه بالزائد على الصحيح في المثال، نحن ننظر الى المثال، دائماً انظروا المثال فإذا قلت رب رجل كريم لقيته هذا كثير ولا قليل؟ نقول حرف تقليل ولا حرف كثير حرف تقليل، لماذا؟ لأن البخلاء كثيرون والكرماء قليلون لكن إذا عكست المثال قلت رب بخيل لقيته رب رجل بخيل لقيته ماذا نقول في رب هنا؟ حرفه تكثير وجر شبيه بالزائد على الصحيح طيب ماذا نقول في إعراب رجل نعم يعني واحد يصبح على أنه للتكثير وآخر للتقليل ونقول بالمثال, بالمثال ورجل رجل اسم مجرور بربا هنا من يتم منكم إعراب لاحظوا مصطفى رب رجل كريم رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح لماذا قلنا على الصحيح عثمان لان هناك من قال بانها اسم وليس حرف طيب قلنا ايضا رجل كيف هو مجرور, مجرور اسم مجرور وعلامه جريه مجرور بماذا برب وجرؤوا بربا وعلم ما تجري لاحظونا ركزوا معي جيد هل ربا حرف أصلي ولا شبيه بالزائد؟ ربا ربا حرف أصلي ولا شبيه بالزائد؟ شبيه بالزائد ولهذا أنت لا تقول في الاعراب يا عثمان استيقظ حرف تقليل وجر شبيه بالزائد يعني ممكن أن نحيفه. فتقول إذا رجل ما موقعه في الاعراب مجرور ممتدى حسنت هو ممتدى إذن كيف هو؟ مرفوع محلا مجرور لفظا فكانك قلت رجل كريم لقيته لكن أرادت ان تقلل من الكرماء فقلت رب رجل كريم لقيته مفهوم يا هل فهمتم هذا رجل إيش هو اسم مجرور في اللفظ مرفوع في ماذا في المحل لماذا قلنا مرفوع في المحل لماذا رسول قلنا مرفوع في المحل مجرور افضل مرفوع محلا لانه مبتدا لانه مبتدا والمبتدا يكون مرفوعا المبتدا يكون مرفوعا هل هناك اعراب اخر هذا اعراب واضح طبعا في الحقيقه ممكن أن تقول, ان تقول ان تقول بأن هناك اعراب اخر تقول رجل مجرور بربا ويمكن ان نقول فيه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه وعلى ما ترفعينا ماذا نقول نقول ضم المقدرة على آخره منع من ظهوره ماذا أو من ظهورها ضم منع من ظهورها ماذا اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد يعني المحل المفروض أن يكون ماذا فلماذا هنا مجرور لأن السبب هو حرف الزائد لعل هذا واضح إن شاء الله في إشكال بثمان طيب رب رجل نعم أخي في إشكال ما في إشكال رب رجل كريم لقيته فرب إما أن تقول رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح ورجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدا أو أن تقول مبتدا مرفوع بالضم المقدرة على آخره من عمدهوريا اشتغل محل بماذا بحركة الحرف الزائد شنو او شبيب الزائد شنو هو الحرف زائد والشباب الزائد هو ربا. ربّا طيب بقي لنا إعراب كريم ما هو إعراب كريم في هذا المثال كريم في هذا المثال نعت نات رب رجل كريم صفو اللي صفو رب رجل صفو هذا الرجل كريم وطبعا أنتم تعلمون ال النكرة مع النكره النعت تابع للمنعد في رفعه ونصره وخفضه وتعريفه وتنكيره هنا نكره كذلك هو نكره رب رجل كريم لكن ما كريم نعت النعت تابع للمنعد المنعد كيف هو مجرور إيش مجرور لفظا مرفوع محلل ماذا تقول أيضا في كريم نفس الإعراب نعت مجرور لفظا مرفوع محلا لان الاصل لو حلفنا ربنا نقول رجل كريم كريم فهو ايش مجرور لفظا مرفوع ايش محلا لان النعت تابع لماذا تابع المنعود والمنعود كيف هو مبتدا والمبتدا كيف يكون يكون مرفوعا فلذلك نقول ايش مرفوع مجرور لفظا مرفوع محلا طيب قلنا رجل مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمن المقدره على اخر المنعوت يشتغل محل بحركه الحرف الزائد هذا الذي قلنا لا يهم. او مرفوع محلا مجرور لفظا مجرور اذا هذا رجل مبتدا اين الخبر اين الخبر ومعلوم ان ابن مالك يقول والخبر الجزء المتم الفائده الخبر المبتدا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الخبر لتتم به الفائدة وطبعا لا يمكن أبدا أن يكون المبتدا بدون خبر لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة كما قال مالك كالله بر والايادي شاهدة فاذا أين الخبر هنا في قولنا رب رجل كريم؟ لقيته اين هو الخبر رب رجل كريم لقيته نعم لقيته نعم ها لقيته لقيته أحسن. الخبر جمله الخبر هو جمله لقيته جمله من الفعل والفاعل والمفعول هنا ماذا نقول الجمله في محل رفع خبر مبتدا اين هو المبتدا رجل رجل مفهوم هذا إن هذا المثال واضح لكن سؤال الآن هل رب تعمل الجره مطلقاً أم بقيود وشروط؟ هل رب تعمل الجره مطلقاً أم لا بد لها من قيود وشروط؟ ما رأيكم؟ الجواب رب تعمل الجره بقيود وشروط خمسة رب تعمل الجر بقيود وشروط كم؟ خمسة ما معنى هذا؟ معنى أن رب لا تجر إلا بشروط خمسة وهذه الشروط إذا امعنتم النظر بل إذا أنعمتموه إذا أنعمتم النظر في المثال ممكن أن تستخرجوا هذه الشروط من المثال أي مثال؟ المثال الذي عرفناه رب رجل كريم لقيته لاحظ الشرط الأول أن تكون مصدره أن تكون مصدره معناه أن تكون مصدرة يعني أن تكون في أول الكلام أن تكون في أول الكلام أو كما يقولون في صدر الكلام أن تكون في أول الجملة هل أل بعد هذا البيان من بيان؟ مصدره في أول الكلام في صدر الكلام أن تكون في أول الجملة مفهوم عثمان لا. طيب ربا رجل كريم في المثال أين جاءت رب في أول الكلام الشرط الثاني يجب أن يكون مجرورها نكرة يجب أن يكون مجرورها نكرة قولنا رب رجل رجل كيف هو معرفة ولا نكرة في المثال السابق نكرة ولا معرفة نكير. نكرة ولذلك من مالك ماذا قال وبرب منكرا وبرب منكرا يعني تجر ولكن ماذا تجر؟ النكرة. النكره من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من المثال أيضاً. رب رجل رب في صدر الكلام في أول الكلام في أول الجملة رجلاً نكيرة نكيرة ومعلوم هناك بيت سمعناه وحفظناه في أول الطلب احفظه أنتم كذلك. يقولون وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل مفهوم هذا؟ يعني أن رب لا تدخل إلا على اسم النكرة ان يكون اسم النكرة شائع في أفراد جنسي كل اسم شائع في أفراد جنسي لا يختص به واحد دون آخر عندما تقول رجل لا يعني أنه رجل بعينه نكرة اسم شائع في أفراد الجنس. عندما تقول امرأة شائع في جنس النساء ها؟ في جنس النساء عندما تقول شجر نكرة شائع في أفراد الشجر مفهوم هذا طيب وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا, يا رجل معنى هذا أن رب لا تدخل إلا على الأسماء المنكَرة، لا تدخل إلا على الأسماء المنكَرة. يكفي أن نشير هذا فقط. يكفيكم هذا. الشرط كم هذا؟ الثاني. الشرط؟ هذا الثاني. هذا الثاني. <تصفيق> هذا الثالث. <تصفيق> الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام، في أول الكلام، في أول الجملة. الشرط الثاني. أن يكون مجرورها منكراً مش اسمها مجرورها منكراً وكلما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل وقال ابن مالك وبيرب منكراً ما هذا؟ الثالث أن تكون النكرة موصوفه أن تكون النكرة موصوفه يعني مثلاً في المثال ماذا قلنا؟ رب رجل كريم كريم في المثال السابق ماذا قلنا في المثال السابق؟ رب رجل كريم فكريم موقعه في نعم. صفه صفة صفة لمن لرجل صفة لرجل اذا كم الشرط هذا الشرط الرابع أن يكون عاملها مؤخرا لا مقدما ماذا قلنا في المثال رب رجل كريم لقيته, لقيته. أين عامل رب الذي ها؟ لقيته. لقيته مقدم ولا مؤخر في المثال مؤخر. مؤخر لا يمكن أن تقول لقيته رب رجل كريم يمكن لا يمكن فإذن هذه شروط كم أربعة شروط أربعة بقي لنا شرط خامس لان قلنا خمسة بقي لنا شرط خامس ما هو بالمثال ايضا أو من المثال نستخرجه من المثال لاحظ معي عثمان ان يكون عاملها فعلا ماضيا ان يكون عاملها فعلا ماضيا لا يمكن ان تقول رب رجل كريم نلقاه قل لقيته ان يكون ماذا عاملها فعلا ماضيا في المثال السابق ماذا ذكرنا لقي فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا إيش لا فعل ماضي هذه كم هذه شروط خمسة وقد اجتمعت في المثال الذي ذكرنا هل من إشكال لا إشكال هل بعد هذا البيان من بيان و هل بعد هذا التوضيح من توضيح ومن لم يفهم النحو بهذه الطريقة السهلة أنني أحاول أحاول اقرب لكم النحو بطريقة السؤال والجوال ليسهل عندكم باذن الله يعزوجه. ولا سيما مادة النحو بل علوم الآلة صعبة ولكن في الحقيقة يعني الأستاذ ينبغي أن يتكيف معها ليوصلها للطالب فعندنا العلوم إما أن تكون معقولات أو منقولات هذه تسمع علوم المعقولات علوم المعقولات يحتاج الإنسان لأن يستعمل عقله فيفهمها جيدا فلاحظوا مثلا ربا ربا ممكن أختصر لكم الآن ربا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصالح تلازم القول الكوفية ثم بعد ذلك متى تكون للتكثير ومتى تكون للتقليل ثم أيضا هل تعمل مطلقا ولا تعمل بشروط ثم ايضا لغاتها بل تعمل بشروط ما هي شروطها خمسة من أين أخذنا هذه الشروط من المثل أن تكون في صدر الكلام أن يكون مجرورها نكرام أن تكون موصوفة أن يكون مثلاً مجروراً موصوفاً ماذا آخر؟ أن يكون أه عاملها مقدماً أبو لا مقدماً أن يكون عاملها فعلاً ماضية فعلاً ماضية نفهم في إشكال هل في إشكال؟ طيب هذا الذي ذكرناه المثال الذي ذكرناه وحاولنا أن نأخذ الشروط منه هل هذا المثال للتقليل أم للتكثير؟ هذا للتقليل وللتقليل يكون للتكثير كونها أن تكون قليل فنعنى للتكثير نعم نعم يعني كونها أن تكون ربا للتقليل هذا كثير هذا, يا ربك. هذا كثير أما أن تكون العكس فهذا قليل فمن معاني ربا أيضا ماذا؟ التكثير التكثير ومن معانيها التكثير نعم هل من معانيها التكثير من ناحيه يكون قليلا ام كثيرا قليلا احسنت وكونها تكون للتقليل يكون كثير كثير. كثيرا لا قليلا يكون كثيرا وتكون للتكثير قليلا قليلا لانه ليس معنى التكثير دائما ولا التقليل دائما هذا معناه لان ربما ربما تكون رب للتكثير وهذا قليل وربما تكون للتقليل وهذا كثير وربما لا تلزم طريقة واحدة أن تكون للتقليل دائما ولا أن تكون للتكثير دائما ولكن عند ناحية تغلب على الناحية ناحية للتقليل أكثر من ناحية ماذا؟ ناحية التكثير ولذلك قالوا رب ترد للتكثير كثير وترد للتقليل قليل. قليلا أو العكس رب ترد, ترد للتكثير كيف هي؟ قليل. قليلا وترد للتقليل قليل. كثيرا وبعضهم قال هذا على حسب المعنى على حسب المعنى فإذا قلت مثلا رب رجل بخيل فتكون هنا للتكثير فإذا قلت رب رجل كريم فتكون لماذا؟ للتقليل فتكون للتقليل فننظر أيضا وجود الكرماء كثير أم قليل. قليل؟ قليل إذن فتكون للتقليل وكونها كانت للتقليل هل كثير أم قليل؟ كثير كثير لأن الكرماء قلة لذلك تكون للتكثير طيب وإذا قلنا رب بخيل رب رجل بخيل هنا لماذا؟ للتكثير, للتكثير. والتكثير فيها التقليل. التقليل طيب بعض العلماء قالوا التقليل يكون دائما كما عند الأكثرين التقليل يكون دائما من هم قال يكون التقليل معها دائما وأما التكثير فيكون في خارج عنها وهذا غير صحيح هل هناك قول آخر؟ في غير الذي ذكرنا هناك ضابط الجواب نعم هناك من العلماء من قال إن رب للتكثير في موضع الافتخار إذا كانت في موضع الاستخار فتكون لمن؟ للتكثير وإذا كانت في غير موضع الافتخار فتكون لتقليل ولهذا قالوا رب تكون للتكثير في موضع الافتخار وللتقليل في عداه نفهم؟ ولهذا قال ابن ماذا قال؟ كثر برب قللا قليلا كثر برب قللا قليلا كرب من كان هنا ثقيل كسر برب قللا قليلا كرب من كان هنا ثقيل طيب لعل واحد منكم من الطلبه يقول فهمنا إعرابة ربا وفهمنا أيضا شروطها الخمسة وهل من بيت أو أبيات تجمع هذه, هذه الشروط الخمسة هناك بيت يجمع ضابط ويجمع الشروط الجواب نعم اكسو قالوا خليليا هما بيتان خليلي للتكسير ربا كثيرة خليلي للتكسير ربا كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل فلهذا قال بعضهم هناك من قال ربا للتكسير كثير وللتقليل قليل ربا للتقليل قليل وللتكثير كثير ولهذا قال خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقين فما هذا إن هذا معناه متى تكون للتكثير ومتى تكون للتقليل وقد رأيتم مساله خلافيه بالعلماء والصحيح يقال على حسب المعنى لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى السياق فإذا كان الذي دخلت عليه شيء منتشر ومعروف وكثير فهي للتكثير وإذا كان قليل فهي للتقليل هذا هو الضابط الراجع البيت الثاني ماذا قال البيت الأول ماذا قلنا خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل ثم قال وتصديرها شرط وتأخير عامل وتصديرها شرط وتأخير عامل معنى وتصديرها شرط أن تكون مصدرة في أول الكلام في أول الجملة في صدر الكلام وماذا آخر وتأخيرها وتأخير عامل وتأخير عامل, وتأخير عامل. إذن كم شرط هذا شرطان وتنكير مجرور وتنكير مجرور بها هكذا نقيل وتنكير مجرور بها هكذا نقيل والبقية معروفة. يعني كونها لا يكون لكراه يكون موصوفا أنت تتكلم على ال... نعم قل البيتان خليلي للتكثير رب كثيرة وجاءت لتقليل ولكنه يقل وتصديرها شرط وتأخير عامل وتنكير مجرور بها هكذا نقول هكذا نقول. طيب المثال الذي ذكرنا للتقليل ولا للتكثير للتقرير. ما هو مثال التكثير ما هو مثال التكثير من يذكر منكم مثالا للتكثير ويحبذه لو كان من السنه الجواب ممكن ان نقول من السنه ما ورد في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه مره قام ليل ثم قال يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره يعني كاسية من نعم الله لكنها عالية للمقيام أو كاسية لكنها في الأصل عالية فربه هنا لماذا؟ للتكثير ولا للتكثير؟ مصطفى ربه هنا للتكثير ولا للتك... للتكثير؟ للتكثير التكثير لأن الكاسيات في زمننا أكثرهم عارية طيب ولهذا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ومنهم العلمة الساعه نساء كاسيات عاريات نساء كاسيات عاريات وهؤلاء النسوى لمن يراهم رسول الله قال لم اراهم سنفان من أهل النار لم اراهم وقد رايناه ما نحن قال نساء كاسيات عاريات ونحن في زمان لماذا نقول نساء عاريات عاريات نساء عاريات عارية للأسف المهم الشاهد عندنا هنا لماذا للتكثير أم للتقليد التكثير. للتكثير للتكثير طيب هل هناك مثال آخر للتكثير هذا طبعا مثال في القرآن أعطيني مثال آخر لا مثال آخر سمع أن اعرابيا كان يقول عند انقضاء رمضان سمع أن عربيا كان يقول عند قضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه يا رب صائمه أنا ذكرت لكم هذا المثال وأنا أرجو أن تكونوا ألكياء وتتنبهوا هل هذا يجوز أم لا وطبعا هذا سمع يجوز لكن ماذا فيه هذا طبعا أنا لا أتكلم على اسم الفاعل لأن هذا مما تمسك به الكسائي في أن اسم الفاعل ممكن أن يعمل يعمل اسم الفاعل مجرد بمعنى الماضي هذا معلوم هذا في الالفيه لا يعمون. الان الشاهد عندي أن رب قد تكون للتكثير كمان لكن هناك شيء يا رب صائمه يا رب صائمه خليكم دعكم في المرحله الثانيه ان شاء الله هذا مثال ايش مثال للتكثير مثال للتكثير ما هو مثال التقليل مثال التقليل سبق ان ذكرنا لكم انفا رب رجل كريم لقيته من يذكر مثال اخر غير هذا المثال الذي ذكرنا رب عالم رب عالم, عالم لن يغتاب اقرانه رب عالم رب عالم كبير لن يغتاب اقرانه رب عالم كبير لا يحسد اقرانه رب عالم كبير ياخذ من اقرانه لان المعاصره حجاب المعاصرة حجاب والطعن ضروري ومعلوم أن طعن الأقران إذا كان عن هوا يطوى ولا يروى طعن الأقران إذا كان عن هوا يطوى ولا يروى وكما يقولون الأقران كالتيوس التيوس مكان الغنم أو المعز لا بد من ما هذا؟ نعم لا بد من التناطح ولا بد من رفع الأصوات، فلذلك قالوا الأقرام كتوس لا بد أن يطعموا في غيرهم، ولا بد أن يغتالوا، للأسف، لا بد لا يعني أنهم معناه أنهم مشروع، وأنا دائما أقول لكم الغيبة مرع النساء، مرع النساء، المرأة إذا اجتمعت مع أخرى إلا من رحم الله وقليل ربا، قليل التقليل. يعني امرأة اجتمعت مع امرأة اخرى فماذا تظنون تفعل المرأة مع المرأة عندما تكون المرأة مع المرأة لا بد أن يحل محلهما ثالث الشيطان فما يتركنا رجالا ولا نساء فلذلك قلنا غيبة قلنا ماذا الغيبة مرع النساء وفاكهة القراء كذلك قارئان اجتمع ماذا تروي اذكرون الله يسبحون الله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وخذ هذه القاعدة وانظر هل أنت من الأولياء أم غير ذلك فقالوا الغيبة مرعى النساء وفاكهة القراء ومزبلة الأولياء هل بالله عليك عندما يغطب عندك أحد هل تكره ذلك وكلنا ذلك الرجل صلى الله عليه وسلم وعافية صلى الله عليه وسلم والعافية فإذن إذا قلت رب عارم من هنا للتقليل ولا للتكثير هذا للتقليل ولا للتكثير هذا إيش للتقليل للتقليل نفهم هذا طيب إذن هذا رب بقي لنا سؤال حتى ندخل إلى معاني رب ما حكم رب إذا زيدت ما بعدها ما حكم رب, رب اذا زيدت ما بعدها هل تعمل ام تكفها عن العمل ها؟ ما حكم رب اذا زيدت ما حرف ما اذا زيد حرف ما بعدها هل تعمل ام تكفها عن العمل ما رايكم الجواب إذا زيدت ما بعد ربا فالغالب أنها تكفها عن العمل الغالب أنها تكفوها عن العمل طيب عندما نقول الغالب معنى وفي غير الغالب لا تكفها عن العمل ولكنه كثير ولا قليل؟ قليل ولكنه قليل يعني الغالب الكثير ان تكفها عن العمل وفي قراءة ربنا ربما ربما يود الذين كفروا قرار طيب فإذن الغالب إذا اقترنت ما بعدها ماذا تكون ماذا تكون عاملة في, غالب في, غالب في, غالب في غالب الغالب ان تكفها عن العمل في غير الغالب عاملة إذن معناه الكف هو الكثير والعمل هو القليل هو القليل طيب ما هو المثال على اتصالها بحرف ما مع بقاء عملية طبعا مع, مع بقاء عملية طبعا هذا هذا مع بقاء عملية ما هو المثال المثال قولهم ربما ضربة ربما ضربة بسيف سقيل ربما ضربة ماذا تقول في الاعراب ربا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح ما زائدة ضربتين ما موقعها في الاعراب الاعراب اللي قلنا عثمان هو هو يحفظوا هذا الاعراب اسم مجرور لفظا مرفوع محل لانه مبتدا بسيف جر مجرور بسيف ضربة بسيف ثقيل هذا صيف كيف هو فإذا إعلام الأول هو هو هذا ربما ضربة هذا هو الشيء ربما ضربة بسيف سقيل بسيف جرومجو متعلق بماذا ضرب بضرب مصدر يصح التعلق به ولا لا الجواب نعم يصح التعلق به فربا ماذا نقول في إعرابي هنا؟ حرف تقليل وجر شبيه بالزائد على الصحيح لماذا قلنا على الصحيح؟ لأن الكوفيين قالوا إيش؟ اسم احسنت وضربة إيش هي؟ اسم مجرور اسم مجرور طيب هناك سؤال قلنا من أهم شروطها أن تكون ماذا؟ لا تدخل إلا؟ على النكرة مالك ماذا قال؟ وبرب منكر البيت الذي ذكرنا ما هو وكل ما رب عليه تدخل فإنه نكرة يا رجل طيب إذا دخلت على ضمير هل الضمائر نكرة نكيرات أم معرفة الضمير معرفة ولا نكرة ها؟ معرفة. معرفة طيب إذا دخلت على الضمير فما الحكمه إذن؟ دخلت على الضمير فما الحكم؟ ماذا نقول؟ الجواب إذا دخلت على الضمير ومعلوم لديكم أن الضمائر كلها معرفة بل الضمير أعرف المعارف لا سيما بعد اسم الجلالة وقصة وقعت سبوية لا تهمون الأهم تعلمون أن المعارف والنكرات ليسوا على مرتبة واحدة المعارف والنكرات أنواع هذا سياتيكم إن شاء الله المعرفة النكرات هما على مرتبة واحدة ولا أنواع هما انواع وجملة المعارف المعروفة ومشهورة والمستعملة كم جملة المعارف كم المعروفه المشهورة سبعة جملة المعارف المعروفة والمستعملة سبعة أولا المضمر شوف لذلك قلنا اعرفها قدموا المضمر اولا ثم يليه العلم ثم يليه اسم الإشارة ثم يليه اسم الموصول ثم يليه المعرف بالاداه الحرف تعرف أو إلا فقط فنمطون فنمتون عرفت فيه في النمط طيب ثم المعرف بماذا بالنداء ثم المعرف بماذا بالاضافه يلا طيب من يذكر هذه المعرفات السمع الاول الضمير ثم العلم ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول ثم المعرف بالاداه ثم المعرف بالنداء ثم المعرف بماذا بالاضافه قال ابن مالك في الكافيه الشافيه المالك عنده كتاب الكافية الشافية في علم النحن غير هذا غير ألفية في باب الناكرة والمعرفة لعل في ذكر هذا في بيتين رقم إذا رجعتم إذا كان عندكم الكافية في الرقم 78 و 79 يعني إذا كان عندهم غير المثن يوجد الآن المثن دون الشرح ها؟ ها موجود هنا نعم كافية موجود طيب فهو ماذا؟ يعني في البيت 78 و 79 في باب النكره والمعرفه قال فمضمر اعرفها ثم العلم هذه الأبيات تحفظها كل طالب علم كل طالب علم يعني سواء كان مبتدئا أو كان متوسطا أو كان منتهيا مجازا طبعا ان منتهى العلم إلى الله فماذا لا بد تجده يحفظ هذه الأبيات ما هي هذه الابيات فمضمر اعرفها ثم العلم اسم اشاره وموصول متن هذا البيت الاول هذا الرقم 78 فمضمر اعرفها ثم العلم واسم اشاره وموصول متن وذؤادات ومنادى عينه وذوات ومنادى عينه او ذو اضافه بها تبين او ذو اضافه بها تبين وماذا طيب من يعيد البيتين فمضمر اعرفها ثم العالم واسم اشاره وموصل متمز وذو أداة ومنادى عينه او ذو اضافه بها تبين وعليه فربه هنا اذا قلنا ربه ربه ربه دخلت على ماذا على ماذا دخلت على المضمر طيب اذا دخلت على الضمير فهل تكون دخلت على المعرفه ام دخلت على المكرة. المعرفه طيب لكن هذا كثير ولا قليل هذا نزر نظر نظر بمعنى قليل نظر بمعنى قليل طيب في الشروط ماذا قلنا أن تدخل على ماذا على النكرة بفهم وكلما رب عليه تدخله فإنه نكرة يا رجل فإذا دخلت على المعرفة ماذا نقول هذا نقول هذا نظران هذا نظران كما قال ابن مالك في الألفية واخصص بمذ ومنذ وقت وبرب منكرا والتاء لله ورب وما, من نحوي, وما من نحوي ربه فتا, فتا نزر كها ونحو اتى الشاهد عندنا من نحوي ربه فتا على ماذا دخلت على المعرفه ولا على النكره على النكرة إذن ماذا نقول هنا؟ نقول هذا نظر معنى نظر؟ قليل, قليل. ولهذا قال ابن مالك وما روو يشفعنا وما رواه يعني ما سمع في كلام العرب وهل يقاس عليها؟ لا اسمعوا جيدا عندنا ما سمع يقال وما لا فلا إما أن تكون مسموعات أو مقيسات إما أن تكون مسموعات أو مقيسات يعني ما سمع ما سمع يقال كما سمع هل نقيس عليه لا نقيس عليه والمقيسات نقيس عليه أنا أعطيتكم مثال واحد رب رجل كريم يعني هي تدخل على ماذا تدخل على النكر قلس عليه قلس عليه النكرات رب عالم رب جاهل رب بخيل رب ايش قلس عليه يعني هذا يسمى ايش باب المقيس وآخر ماذا يسمى باب المسموع ولذلك يقول ما سمع يقال وما لا فلا فربا إذا دخلت على الضمير معنى أنها دخلت على المعرفة ودخولها على المعرفة قليل ولا كثير قليل يعني سمع ولذلك سئلت هل يمكن أن تدخل رب على معرفة ويكون مجرورها معرفة طبعا لو سئلت انت سوتم أو سئلتم طلبة أو الطالبات سئلتم أو سئلتنا هل يمكن أن تدخل رب على معرفة ويكون مجرورها كيف هو معرفة إذا سئلتم بماذا تجيبون هل أن واحدا سألك هل رب, رب تدخل على, على المعرفة وتجر المعرفة فماذا يكون جوابك تقول لا لا يمكن ان تدخل ابدا على المعرفه الا اذا سمع ذلك هذا هو الجواب الا اذا سمع ذلك فيقتصر على ما سمع ولا يقاس عليه فماذا لماذا اذا قال لك لماذا قل لان عندنا شروط عندنا شروط وعندنا قيود لا يمكن ان نخرج عليها وما سمع لا يقاس عليه ثم تذكر له كلام لمالك وما رواه من نحو ربه فتن نظر نظر فماذا؟ طيب إذن ركزوا جيدا إذا سألتم قولوا لا إذن هذا إيش؟ هذا فيما يتعلق برب رب رب رجل كريم وبعد ربما ماذا آخر؟ الكيف. وحروف الجر ويمين وإلى والى وعن وعلى وفي وربا والكاف ونترك الباء الاخيره أو الباء ذكرناها والكاف الكاف الكاف حرف جر ماذا نقول في اعرابه ركز معي جيد حرف تشبيه وجر حرف تشبيه وجر طيب كم للكاف من معنى إذا قيل لك عرب لي الكاف كزيد الكاف حرف جر حرف تشبيه وجر حرف تشبيه وجر مفهوم؟ طيب السؤال كم للكاف من معناه الجواب للكاف خمسة معاني ركز مع مصطفى للكاف خمسة معاني ما هو المعنى الأول؟ وأهم المعاني بل امها الجواب التشبيه أهم معاني الكاف التشبيه طيب كما قلنا إن شاء الله نحاول أن نسهل النحو وأن نقرب العلم فما هو أخسر وأسهل وأقرب تعريف للتشبيه ما هو أقرب أقرب تعريف أن يكون مختصرا يعني وسهلا واضحا للتشبيه. التشبيه الجواب التشبيه هو مشاركة أمر لأمر في معنى ركزوا معي مشاركة أمر لأمر في معنى شريفا كان أو خصيصا لا بد من هذا مشاركة أمر لأمر في معنى شريفا كان أو خسيسا، ها؟ ماذا قلت؟ في معنى شريفا كان أو خسيسا. شريفا كان أو خسيسا. مفهوم؟ طيب. كتبتم التعريف؟ اعيد وعيد تعريف التشبيه المختصر والسهل والواضح والبين مشاركه امر لامر في معنى شريفا في معنى شريفا كان او خسيسا شريفا كان أو خسيسا طيب هذا التعريف واضح سنذكر امثله لان بالمثال يتضح المقال لكن هل هناك تعريف اخر اسهل من هذا فنحن نحاول ان نجعل النحو طوع اسماعكم هل هناك تعريف اخر الجواب نعم الحاق ناقص بكامل الحاق ناقص بكامل او تقول يعني أنا هذا اختصرته تقول الحاق ناقص في الشرف أو في الخسة بكامل فيهما صفا ركز معي الحاق ناقص في الشرف أو في الخسة بكامل فيهما فهم الصفا كتبت التعريف ها الحاق ناقص في الشرف او في الخسه بكامل فيهما الحاق ناقص في الشرف او في الخسه بكامل فيهما عثمان اليوتيوب يعني مباشره على اليوتيوب فالاخوه يعني اللي في الغرفه الاخوه وغرفه الاخوات اذا كان ممكن يتابعون على اليوتيوب اذا كان الصوت او يقع تقطع الحاق ناقص في الشرف أو في الخسه بكامل فيهما مفهوم هذا؟ طيب ما هو مثال الشرف؟ المثال, المثال يقرب بالمثال يتضح المقال وسبحان الله الأمثال حتى في القرآن وحتى في السنة وحتى في أمثال العربية أمثال العرب يعني للتقريب ولذلك كان بعض السلف إذا سمع مثلا في القرآن ولا يفهمه يبكي فيقال له لم تبكي؟ يقول لأنني جاهل ربون أعزوجي يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون فأنا هذا المثل لا أعرفه فلذلك الأمثال تؤتى لماذا؟ للتقريب للتقريب نحن الآن عرفنا إيش؟ عرفناه بتعريفين إلحاق ناقص في الشرف أو في الخصة بكامل فيه عندنا الشرف عندنا الخصة عندنا الشرف وعندنا الخصة أعطني مثال في الشرف لاحظ وفيه كاف التشبيه تقول عثمان كالبدري عثمان كالبدري كالبدري لاحظ كاف حرف تشبيه وجر البدري كيف هو اسم مجرور بماذا مجرور بالكاف ها بالكاف احسنت لدخول المجرور لدخول الكاف عليه لدخول لكافي عليه هذا مثال للشرف طيب ايضا نقول زيد كالبدر زيد كالبدر هذا في ماذا في الشرف ولا في الخصه في الشرف في الشرف. في الخصه البن علي كالكلب ما احترمتنا الكلب البن علي كالكلب اما الكلب اشرف منه ان من يقرأ منكم تفضيل الكلاب على كثير من الثياب يجد هذا الكلاب في علو وهذا في دنو هو الكلب هو ابن الكلب والكلب جده خير في كلب تناسل من كلب المهم الشاهد عندنا زيد كالحمار هذا في الخسه ولا في الشرف الخسه في الخسه هذا نصيري كالحمار ما احترمتنا الحمار نعتذر ونتاسف الحمار أشرف منه ومفهم دام طيب اذا عرفنا الحاق ناقص بكامل اين الناقص اين الكامل زيد كالبدر فزيد ناقص ونلحقه بالبدر البدر شنو هو النجم المضيء طيب ابن الحماري وهذا على ان المثال هذا في الحق لا لا ينبغي علاش لاننا الحقنا هنا الناقص بالكامل الحقنا الناقص بالكامل لان الحمار اكمل منه ها ولهذا ماذا نقول هنا نقول الحاق ناقص بالكامل الحاق ناقص بالكامل اما في الشرف واما في الخسه سائل واضح في إشكال؟ يقول في اشكال طيب أنا الأحباب أنا يعني مسألة لابد منها التشبيه المعنى ذكرنا لان كيف التشبيه وشيء بشيء يذكر أركان التشبيه كم هي؟ أركان التشبيه كم هي؟ استيقل أركان التشبيه كم هي؟ خمسة سجلها أركان التشبيه خمسة ركزوا معي هذه الأركان مستخرجه ومستنبطه من ماذا من الامثله التي ذكرنا لكم من الامثله التي ذكرنا لكم طيب المثال الذي ذكرنا عثمان كالبدري زيد كالبدري البنعني كالحمار النمام كالكلبي وهكذا فاذا هذه الامثله اما ان تكون في الشرف واما ان تكون في الخصه وقلنا كم هي اركان التشويه خمسه اذكرها المشبه والمشبه والمشبه به وجه الشبه واداه التشبيه كما هذه خمسه من يقرؤ معكم المشبه عفوا المشبه ده بالمشبه المشبه والمشبه والمشبه به وجه الشبه وادات التشبيه وادات التشبيه يفهم هذا اذا من يذكر اركان التشبيه ما اسمك كنت يوسف يوسف ما هي اركان التشبيه المشبه, المشبه. خمسه قل لي خمسه أرك... اركان التشبيه خمسه المشبه المشبه المشبه به المشبه به المشبه به وجه وجه الشبه اداه التشبيه اداه التشبيه طيب مصطفى ركز من هو المشبه المشبه بكسر الباء المشددة من هو المشبه من هو المشبه بكسر الباء هو المتكلم هو المتكلم. الآن أنا عندما شبعت فلانا في الشرف وفلانا في الخصة من أنا المشبه المشبه المشبه هو المتكلم إذ هذا بماذا بكسر الباء المشددة الثاني المشبه بفتح الباء المشددة ما هو المشبه ما هو المشبه عثمان وزيد في المثال السابقين يعني من جهات الشرف والنصيري والبن علي من جهات الخصة إذن هذا ماذا يسمون؟ مشبه. مشبه مشبه مشبه ركزوا جيدا البنعلي الفعر الفار مشبه النصير الكلب مشبه طيب من هو المشبه به؟ من هو المشبه به؟ الجواب المشبه به البدر والحمار والكلب ها اما في الشرف واما في القصه في المثالين السابقين او في الامثله السابقه فماذا عا؟ طيب اذا عندنا المشبه هو انا والمشبه من هو ها هو الشخص الذي شبهنا وعندنا المشبه به من هو والباضر او الحمار او شيء من هذا القبيل فماذا؟ ماذا بقي لكم الشبه. وجه الشبه يلا من يقول لي منكم وجه الشبه وجه الشباه بالنسبة للشرف في حق عثمان وزيد الحسن وجه الشباه الحسن عندما نقول زيد كالبدر أو عثمان كالبدر ما هو وجه الشباه؟ الحسن طيب عندما نقول البنعلي كالكلبي الخصة وجه الشباه ماذا؟ الخصة والبلاده طيب مفهوم هذا إذن؟ ما هو المراد باداه التشبيه ما هو المراد باداه التشبيه عثمان ما هو المراد باداه التشبيه اداه التشبيه هي الكاف هي الكاف انت تقرا الكاف ها؟ اداه التشبيه هي الكاف <تصفيق> <الفهم أنا؟ تصفيق> طيب زيد كالبدري خذوا هذا المثل يعني طبعا في الشرف وحاولوا ان تستخرج منهم اركان التشبيه الخمسه انت يا يوسف زيد كالبدر استخرج لي المشبه ها المشبه, المشبه هو المشبه المشبه والمشبه هو زيد والمشبه, زي. والمشبه به وجه الشبه واداه التشبيه طيب التشميل. مصطفى قل الاول المشبه هو انا المشبه هو زيد او عثمان المشب المشبه به هو البدر يعني في الشرف والبنعلي في الخسه طيب وجه الشبه اما الحسن واما الخسه يعني حسن او شحجي اخر البلاده طيب اداه التشبيه كالبدر إذا استخرجتم هذه الأركان الخمسة، إذا ركزوا، بارك الله فيكم. هنا أنا أمتحنكم وأرى هل فعلا فهمتم كافة التشبيه قبل أن نذكر معانيه، وقد ذكرنا أهم معانيه وهي إيش؟ إيش هي؟ التشبيه. طيب، إذا فهمتم أركان التشبيه، أنا أجرب هل فهمتم أم لا؟ يجوز لنا أن نقول نحن كمسلمين أم لا يجوز؟ نحن كأخوات النساء يقولنا نحن كأخوات والإخوة يقول نحن كأخوة ونحن كطلبة العلم ونحن كطالبات العلم يجوز ولا لا يجوز لا ما تقولي شيء لا, لا يعني نعم ولا لا ما لأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى قل نعم أو لا إذا قلت نعم برهن إذا قلت لا برهن وإلا شبهناك بالخصة لا يجوز وانت لا. لماذا لا يجوز عندما نقول نحن كاخوات الإخوة يقول، الاخوات يقولنا هذا نحن كاخوات نحن كطالبات نحن كأخوة،, نحن كاخوه نحن كطلبة نحن كمسلمين يعني تشبه نفسك بالمسلمين انت لست مسلما ايش معنى هذا تشبه نفسك بالمسلمين نحن كمجاهدين يعني انت لست مجاهدا تشبه نفسك بالمجاهدين نحن كاخوات يعني انت لست اخت يعني انت لا شيء اخر لكن كاخت نحن كاخوه يعني انت لست اخا لكن ماذا تقول تقول نحن بصفتنا اخوه نحن بصفتنا مسلمين نحن بصفتنا طلبة علم لا تقول نحن كاخوه نحن ها وكثير, وكثير ما تقال نعم ولذلك أنا عند ذكرت لكم أركان التشبيه لأبين لكم ولكن هنا عندما قلنا لكم هذا إذا كان لا يجوز فلا هو البديل البديل الصحيح لذلك دائما أقول لكم عندما تريد أن عندما تريد أن تغير شيئا فحاول أن تأتي ببديل يقوم مقام ماذا مقام قولهم نحن كمسلمين نحن كإخوة نحن كأخوات، نحن كطالبة علم، نحن كطالبة، هكذا يقول ويقول هذا، نعم. ليس كذلك بلا. إذا طيب حتى في المؤتمرات نحن كمسلمين، طبعاً هذه المؤسح المؤتمرات يعني جاءت عليه، لأن هذا القيمة قمة القمامة قمامة العربية نعم، هذه نحن كقمة إسلامية، يعني معناه أنكم لا إسلام ولا إحزام. فالمهم الشايب عندنا. نحن الإخو... الأخوات يقول نحن كأخوات نحن كطالبات العلم ما هو بديلها؟ أنت تقول نحن بصفتنا أخوات نحن بصفتنا إخوة نحن بصفتنا مسلمين نحن أذكر هنا وأنبئ أنني عندما كنت أنبئ على مثل هذه المصطلحات في طنجة عندما كنت طالب علم هناك زلنا طالبات علم الحمد لله فالطالبة كنت أبين لهم مثل هذه المسائل وكانوا يصححونها للناس كانوا يصححون للناس ولكن ما كانوا يذكرون لهم البديل فكانوا يسمونهم أبناء الحدوشي فحتى لا تكونوا حدوشيين يعرفوا وفهموا أن أي حاجة تريد أن تغيرها ائتي بالبديل فقل يا أخي أنت تقول نحن كمسلمين هذه الكف. هذه كاف أوروبية. هذه كاف اوروبيه نحن كالمستشرقين قل يا اخي هذه كاف اوروبيه اما نحن ان نقول نحن بصفتنا مسلمين نحن بصفتنا اخوات نحن ب... لسنا نحن اخوات وهكذا مفهوم طيب ان هذا باختصار تعريف ايش التشبيه. هل في اشكال في اشكال ازيد عثمان هذا كافي ان شاء الله طيب ننتقل للمعنى الثاني ما هو المعنى الثاني للكاف ما هو المعنى الثاني للكاف ركز معي ما هو المعنى انا احسست بالتعب يعني السكر غابت لكن ان شاء الله ما هو المعنى الثالث الثاني لمن للكاف الجواب التعليم لم يبق الا قليل الجواب التعليل ما؟ ها؟ ما هو المعنى الثاني للكف لعله هنا ما هو المعنى إيش الثاني للكف قلنا التعليل طيب من يذكر منكم مثالا لكافي التعليليه من يذكر منكم مثال لكافي التعليلية أنتم ها؟ أذكر مثال يقول ربنا سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم كما هذه الكافة هي. هذه الكاف تعليلية فماذا تقول كما أرسلنا أي لأجل إرسالي لأجل إرسالي فيكم رسولا منكم فاذكروني هكذا يقول هكذا يقول المعنى والله قال كما أرسلنا فيكم كما أرسلنا فيكم أي لأجل إرسالي فيكم رسولا فاذكروني وهذه آية فيها الرد أيضا على من لا يعذر بالجهد كما أرسلنا فيكم رسولا فماذا طيب في إشكال أي لأجل إرسالي فيكم رسولا فاذكروني ومنه قوله تعالى واذكروه واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم ايش معنى اذكروه كما هداكم لاجل هدايته إياكم ها لاجل هدايته إياكم اذكروا اذكروا الله واشكروه على هدايته لكم مفهوم هذا طيب هذا ايش معنى هذا التعليم طبعا لا نتوسع فيه اكثر لان احسست بالتعب ونمر عليها مرور الكرام كمرور الحج بوادي محسر المعنى الثالث ما هو؟ المعنى الثالث الكاف ذكرنا الثاني الثاني التعليم إيش ماذا كنا نذكر الان يا عثمان؟ ها؟ الثالث الاستعلاء كما قالت على كما رب ياني صغيرة أقول رب رحمهما كما رب ياني هذه الكف للتعليم عفوا للاستعلاء من يذكر منكم مثال آخر للاستعلاء طبعاً من غير القرآن أعطيني مثال حتى من غير القرآن أحد مشايخنا رحمه الله تعالى مات قريباً كان يتكلم بالفصحى وحكى لنا أن هذا شيوخه كان لا يتكلم إلا بالفصحى حتى مع عامة الناس وكان في بعض الأحيان يستعمل العبارات الصعبة فكان إذا سئل كيف أصبحت فيقول كخير كخير الكف هذه ايش هي؟ لا استعلاء كيف أصبحت كخير أي على خير فقوله كخير معناه إيش على خير ولذلك من الامثال العربية المعروفة يقولون كن كما أنت أنا اريدك أن تكون كما أنت كن كما أنت ما معنى كن كما أنت ما معنى كن كما أنت, كن, كما أنت. كن على ما أنت عليه كن كما الكاف هنا بمعنى إيش؟ الاستعلام لا أريد منك مفاقا ولا تزويقا ولا رياء كن كما أنت عليه ما لك كن كما أنت؟ يعني كن على ما أنت عليه إبقى طبيعي كما يقول البساط أحمدي هم؟ نفهم طيب البساط أحمدي هذا المثل الصوفي يقصدون بأشيء آخر يعني يقصدون أنه أحمد البدوي لكن لا اشياء اخرى كون كما انت ماذا كون كما انت ما كما كن كما انت على قال كن كما أنت. يعني كم على حالتكم, ابقوا على حالتكم. هذا من كم انت كون كم كم انت كم كم انت قلنا كم ذكرنا كون كم انت كون كم انت الرابع للكاف. هذا المعنى الرابع يحتاج إلى أن تشغل عقلك قليلا ينصفى وتستيقظ من النوم هذا المعنى يسمى المبادرة المبادرة وركزوا وسطروا لهذا أنا لم أمر في حروف الجر مروا الكرام ولم أتوسع كتوسعي أيضاً أهل العلم يعني إنما مررت فقط ومع ذلك هذه المعاني ضرورية فكما قلت لكم سابقاً لا يمكن أن يعرف الإنسان كلام الله عز وجل وهو يجهل معاني الحروف معاني حروف الجر وغيره معاني حروف العيتوية فمن معانيها قلنا إيش الاستعلاء عفواً التشبيه والتعليم والاستعلاء والمبادرة هذه المبادرة مصفرة كيف نعرف أن هذه الكاف للمبادرة ركز كيف نعرف أن هذه الكاف للمبادرة للتشبيه عرفناها زي دونك البدر للتعليل عرفناها للاستعلاء عرفناها لأن التعليل تجعله مكانها لاجل واذكروه كما هداكم أي لأجل هدايته هيكم كما أرسلنا من أجل إرصالي لكم رسولا فاذكروني للاستعلاء كذلك كما ربياني صغيرة كن كما أنت وهكذا لكن للمبادرة كيف نعرف أنها للمبادرة كيف نعرف أن هذه الكاف أو تلك للمبادره وليست للتعليم ولا للتشبيه ولا لماذا؟ للاستعلاء كيف نعرف؟ هل هناك ضابط؟ الجواب نعم تعرفها إذا اتصلت بحرفي مع تعرفها إذا اتصلت بحرف مع ولكن بعض العلماء قال كما ربياني صغيرة تكون للمبادرة كل للمبادرة هذه في القرآن نخليها بعدين إن شاء الله اذكروا لي من يذكرون منكم مثالا مثال اتصالها بحرف ما مثال اتصالها الكاف مثال اتصال كاف بحرف ما صلي كما يدخل الوقت لا صلي كما يدخل الوقت معنى صلي كما يدخل الوقت يعني بادر بادر بادر بادر إلى الصلاة عند دخول الوقت ولهذا قال العلماء يعني الأفضل أن تصل الصلاة في وقتها هذه مسألة أخرى معروفة يعني في في الفقه الوقت الواجب هل هو في أول الوقت أم في آخره أم هما معا هذه مسألة خلافيه بين الفقهاء وهذا لا يهمنا الان إحنا, احنا عندنا الان نحو وليس فقه وللا ذكرنا لكم اقوالا اربعه الشائده يهمنا الان الذي يهمنا ماذا المبادره مم. صلي كما يدخل الوقت ايش معنى صلي كما يدخل الوقت الكف بمعنى ايش مبادره بادر بادر بادر مم. الصلاه مم. عند دخول الوقت <تصفيق> سلم <تصفيق> سلم كما تدخل معنى السلام كم تدخل؟ السلام يعند دخولك. بادر بالسلام، بادر الناس بالسلام. دخولك. بمجرد دخولك. عندما تدخل، بادر بالسلام. فو <تصفيق> ماذا؟ كم معنى هذا؟ الله. الله. ما معنى الخامس؟ ما هو المعنى الخامس؟ الأخير. هل متأكدين هذا الرابع؟ طيب، ما هو المعنى الخامس؟ تشبه التعليم الاستعلاء. أي نعم؟ التشبيه والتعليل والاستعلاء والمبادرة. اي نعم؟ بقي التوكيد. ما هو المعنى الخامس للكاف الجواب التوكيد التوكيد يا يوسف وهي الزائده لاحظوا التوكيد وهي الزائده لكن سبق قلنا لا نقول زائده في القران وانما نقول صله صله تادب مع الله لانه لا يوجد في القران حرف زائد كل ما يوجد في كتاب الله عز وجل فهو إنما يؤتى به لتقوية الكلام طيب للتوكيد يا عثمان ما هو مثال التوكيد؟ ما هو مثال التوكيد؟ م? ما هو مثال التوكيد؟ أعطوني مثال من القرآن قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هذه الكاف نقول صبع تعد من مع القرآن وهي زائدة يعني كأنك قلت ليس شيء ليس شيء مثلا مثل. ليس شيء مثله فماذا قلنا في هذه الكف؟ قلنا كف زائدة زائدة لكن في القرآن ماذا قلنا؟ سلة إذ لو تقدر ليس ليس ليس كمثله شيء إذ لو تقدر زائدة صار المعنى لو لم تقدر زائدة ماذا لا تكون المعنى ليس كمثله شيء لو قلنا بأنها ليست زائدة ليس شيء مثل مثله مثله ممكن يمكن هذا ليس شيء مثل مثله مثله ماذا يكون هنا ماذا يكون هنا يكون هناك الدور والتسدس بدون فائدة، فلهذا يقارن هذا لم يش زائدة للتأكيد. ثم قال هذا المعنى الأكمل المعنى الخامس والأخير ونقف هنا وأحسست بالدوران وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن يكون الإخوة الذين كانوا معنا كانوا يتابعون لعل الدرس ان شاء الله نعم هل الدرس مسموع سمع؟ نعم دقيقه هل سمع هنا ام سمع على اليوتيوب مباشره السلام عليكم هل الدرس كان مسموعا هنا ام كان على اليوتيوب مباشره خلاص ها هل أل كان الدرس هنا مسموعا؟ نؤكد هل كان نعم خلاص